وانا حدأ بقصيده كنت اقراها دائما قبل انتصار الجنوب اللبناني على الاعداء الصهينة فنقولها ثم من بعد نبدأ امسيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عنكبوتة كملي عشك لحد حيزيحك ولا يهشك يا عنكبوتة كملي عشك لحد حيزيحك ولا يهشك لمي مهاجرينك وثبتي دينك اتمطعي وخدينا في وشك بلاد بلا عزه ممكن تجيبي اجلها من هزه بلا ضفه بلا غزه بالدم رش اللي بماء رشك وكملي عشك لمي مهاجرينك ولو ملايين يا عنكبوتا احنا مش فضيين مد الخيوط خيط خيط واكسي كل الحيط نامس في امان وتمطعي في فرشك من وشنا ما بنسمعوش وشك <تصفيق> لمي مهاجرينك وتعليلي لا تهم تبريري وتعليلي انا في الخلق بانفخ شعاليلي وانظم جوافية وتفعيلي ومثل ساعه ساعة يعوزني الفعل. اغش نفسي وعمري ما اغشك. وحش روس اهلي ولا حشك هتعيش ابدا هتوحديها انتي نهر ونهر مش اللي ما جدروش على نشك انا زي ما بعت السنين الخرص ورضيت بربع الربع خمس الخمس مجاني حوهبلك عيون القدس مين اللي سألك تتركي عرشك ببقى احنا خدامك في النوم بنوحيلك باحلامك واحنا اللي بنحققها قدامك اسف سكوتي ربما دوشك فتربط في بينا ولا يهمك دمانا فدا دمك وتبعطرينا واحنا بنلمك ولو تحصرك الامم ويكتفوك بالتهم احنا سبيلك للخلاص في الكون لما يضيق الحال دايما بيطلع مننا مجنون يفت يعيش صفيون ونغش بعضينا ولا نغشك بالعف بندلح وبنهشك ناكل كرشك في بعض فيتملي قرشك وقرشنا الثانية يصير قرش يا عنكبوتة انسى اصواتنا وزعجنا وصواتنا ودمنا احياءنا واموتنا هدي عشوشنا وكملي عشك لا حد هيزيحك ولا يهشك لا حد ولا يهشك